إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم فأنهم خجب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءت المنافقون لو لاحظنا لاحظنا الخاتمة للسورة السابقة سورة الجمعة قال فإذا قال وإذا رأو تجارة أو لهوى مفضو إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قال هذا هذه في الواقع صفات المفرو يعني الظاهر أنها ما إلا من صفات المنافقين عندما يكون الرسول بيخطب صلاة الجمعة والجعاش يعني يذهبوا ويتركوه لحالة كأنهم في الجعاش ذكر بعدها صورة المنافقين وتكلم عن المنافقين في هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله مدري ما تصدق لا قالوا بمناسبة بينها وبين آخر الصورة السابقة أما الترتيب هي بعد يعني هذا يعني الظاهر ترتيب الصور هي كذا من عمر سماوي فقال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قال المنافقون هكذا بيتملقوا عند رسول الله ويظهروا أنهم إيش يعني النصح النصح والإيمان الصادق فلذا بيحلفوا قالوا نشهد إنك لرسول الله بعضهم بيقول أنها يمين منهم و أو أو على الأقل كلمة نشهد يعني كأنها قالوا معنى نشهد يعني نقول بهذا وهو يعني من قلوبنا وتؤيده قلوبنا حين نشهد ما قال يعني فرق بأن نقول نشهد إنك لا رسول الله يعني نعتقد ونؤمن ونعلم ونتيقن أنك رسول الله هذا معنى كلامهم ركز الجيل نفهم حين يرجع يكذبهم الله ليش يكذبهم بهذا القول حين يقولوا إن محمد رسول الله والله يرجع يقول والله يعلم إنك لا رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم كاذبين يعني هم كاذبون حين قالوا نشهد إنك رسول الله أو لا رسول الله قال نعم كذبوا حين قالوا نشهد إنك لا رسول الله لان معناه أن نشهد أنك إنك لا رسول الله معناها أن نحن نشهد بذلك يعني نقل ونعلم ونتيقن أنك رسول الله وما هو صدق كلمة الشهادة تفهم أن قلوبهم تؤمن بهذا الشيء وقلوبهم ما هي تؤمن بهذا الشيء فقال الله كاذبون ما يشهدون هم بيقولوا بس بترفضوا ألف أطفقا أما الشهادة فلا لأن معنى الشهادة قلنا العلم والإجوال والاعتقاد بالقلب إذن قال كذبوا, كذبوا عندما قالوا نشهد إنك رسول الله لأنهم ما بيتيقنوا هذا ولا بيعلموا هذا ولا بيعتقدوا بل بالعكس بينكروا يعني بيعتبروا ما هناك وإن كانت هذه العبارة صحيحة إنك رسول الله صحيحة لكن حين يقولوا نشهد يعني إنهم يألموا يتيقنوا قالها ما وصد كذبوا قالنا العبارة كاذبة كلام كذبوا في كلامهم قال ان والله يشهد ان المنافقين لكاذب طبعا فلذا بين الله لنا انهم يعني اما العباره في صحيحه ما فيها اشكال أن يعني ان محمد رسول الله فلذا قال والله يعلم انك لرسول يبين لنا لو قال قالوا نشهد انك لا رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذب يقول ما فينا كيف يشهد انهم كاذب الحين يقولوا هذا قال يبين لك يعني ولا تتوهم لما عبارة هذا ما بهاجك فالإذا قال والله يعلم إنك لرسوله ومع ذلك هم كاذبون إذا ما بقي إلا لأن, لأن يعني فلمة نشهد معناها أنهم يعرفوا ويعتقدوا ويتيقنوا من هذا الأمر وهو كذب هذا الأمر حين يخبرون أنهم متيقنين يعني ظانين أنه رسول الله وأنهم متيقنين بقلوبهم تؤمن بهذا الشيء فقال كذبوا ما صدق ما هو الله مجبرده يعني ما هو الله كلام على قال ما إيش؟ هذا حصل من الملحدين المنيافين اللي بوازح. لا، ما ما لا دا دا دا دا لا المنافقين لا، لا في الواقع ما يعني ما حصلهم هذا لأنهم قد أظهروا الإسلام هذا عندك غيرهم يعني بنقول ال ال الكفار المشركين هذه رفضوا بيوجد قالهم إيمان ما بلا قالهم كبر من أهم ماذا لمعد بشيء كبر قلت مظلع قلت على أنو إسلامهم معذرة مسألة كبرية معذرة لا مسألة ما في إيمان ما في ما بالثقة ما, ما بلا ترفضوا يشتغل بهذا الألفاظ يحموا أنفسهم والجلاش يعني من القتل فقال قال أتخذوا أيمانهم جنة إذاً أيمانهم هذا في الواقع ما هي إلا جنة يعني يشتوي بها من القتل يحمى الجنة هي الدرع أش أش أش ولا الجناع ولا يعني اراد ان يجعلوها جنة تقيهم من أش يعني من آج من المسلمين لكي لا أجه المسلمين ولكي لا يعني أو ذهم بيحلفوا إنهم كذا لأن هذا كان يتكرر في مواقف يعني بيجي بينهم وبين المستضعفين وبين الناس كذا خلافات ويفتلتوا في النبي ويستهزؤوا به وكما ذهبوا شكابهم إلى النبي وقالهم بيقولوا قالوا ما هو صدق كذب ويحلفوا إن إنهم متيقنين إنه رسول الله ورجع إيش فالله كذبهم مثل ما تأتي يعني ستأتي قضية فسنذكرها فيما بعد حصلت فيها في قضبت بين المصطلح قال اتخذوا أيمانهم جنة إذا جعلوا الأيامين ما هي لا مثلاً يتوجهوا ما ما بباله ما بأي مبالة حين قال نشهد حين قال نشهد وإنك رسول الله نعم وهم كذا عادة بيتخذوا أيمانهم يعني بيحلفوا القليل برا وفسم ويسلموا من العجاب بس إذا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فبهذا يعني كان يعني فصدوا يعني فأعرضوا عن سبيل الله تأتي صد يعني معنا أعرض ما هو بلا صد يعني منع من سبيل الله صدوا عن يعني إذا حين يعني كأن اتخاذهم هذه الأشياء أيمان جنة هذه معتية كبيرة يعني على أشيهم وكذب يعني ذي بيقول الغموض هذا خلتهم يعني فصدوا عن سبيل الله يعني بعد سببت في إنهم يعرضوا عن سبيل الله ويبتعدوا عن الحق ولا عدي توفقوا لمعرفة الحق اللهم صلى الله وسلم على محمد وعلى الله ها؟ ما زادت أنهم صدوا غيرهم؟ ما بالله أنهم الظاهر حين يقول وش يعني؟ يعني مبيبا يمكن ويمكن يقول أيضا اتخذوا أيمانهم جدة يعني قلنا فصدوا عن سبيل الله يعني فمنعوا غيرهم وذلك يعني لأنهم بهذا الأيمان يعني بيحاولوا أنهم أي شيء يحموا نفوسهم ويشعوا فللأي شيء؟ يعني بين المسلمين بالفساد يثبتوهم عن الجهاد ويثبتوهم عن متابعة النبي ويثبتوهم ويثبتوهم يعني, يعني يجعلهم يعني ينزعوا من المسفقة في هذا الدين وفي هذا ال... يحاولوا يخ... يعني يخلخلوا الأشي. المجتمع المسلم والأجو ولا يبدو الناس عن الإسلام فكذلك نفس كذلك صدوا وقال لك أنا أبس لا تأويل شوي قال فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم يعني بيأكد الله أن هذا الشيء يعني هؤلاء يعني مثل يقول ما أسوأ ما كانوا يعملون ساء قلنا لكم هي فعل تعجب، فإن قال يعني سوء عملهم هذا أم بلغ أمر تعجب منه، يدعو إلى العجب. ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، يعني إذن وصلوا إلى مرحلة بعيدة من ال من العصيان، إلى مرحلة كبيرة من العصيان، فكان السبب في ذلك إنهم يعني وصلوا إلى مرحلة. يعني بعيدة من العصيان وزادوا في العصيان حتى أنهم بيتسرعوا ويقسموا أيمان كاذبة وكذلك وصلهم إلى هذا الأمر قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم يعني, من ال... يعني آمنوا بيظهر الإسلام ورجع بعد بعدها إيش قال كفروا لا يمكن يمكن أن الظاهر أنه ما بالله إيمانه يعني, يعني أظهروا بالسنة فقط أنهم مؤمنين وأنهم متقين فآمنوا ثم كفروا يعني بيظهر ايش يعني وفي افعالهم ظهر في كثير منها ايش الكفر فهم بهذا الشيء عندما يدخل يعني يعني النفاق هذا بيزبب ان يبتعدوا لما معد يبالوا وحتى في ايش في هذا الامر معد بالوا حتى حتى قالوا بايش يعني حتى يعني تجرؤوا على الايمان الايش الالغموث الباطلة هذه التي يستنكرها كل انسان يعني ما هذا الامر ان يحلف يمين باطلة بيستقرون الناس جميعاً. لذلك نشر الله. إذاً ذلك قال كونهم إيه؟ اتخذوا قاله إن المنافقين اتخذوا إيمانهم جنة. فصدقان تقول كون يعني اتخاذهم جنة. يعني وصلوا إلى هذا الأمر وهو أنهم يجعلوا الإيمان جنة لهم بسبب نفاقهم. هو من نفاقهم. يعني إنهم آمنوا ثم كفروا. يعني إن مبلغ بيع لإنه يعني إن التلاعب بالدين وصلهم إلى حالة. إنهم يجعلوا أيمانهم جنة ولا عجبا لا ما كاذبا حين ما هو صد كاذبا حين قالوا يعني حما هم يتقدل هذا بيخبر الله حقيقة قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم سير قال حين آمنوا ثم كفروا يعني ما بلا يعني, يعني تمردوا يستمروا في المعصية ولا بباله حتى يعني طبع على قلوبهم يعني حتى اصبحوا الى حاله يعني ميئوس منها ان ما عاد يمكن ان يهتدوا فلذا قال طبع على قلوبهم يعني حتى يعني حتى كان قلوبهم قد مغطى ما عاد يمكن ايش تفهم بسبب ايش الاعمال يعني بين لنا حاله الياس ايش من ايمانهم فان قدم مخلوقين هكذا يعني مطبوع على قلبه طبي على قلبه يعني مغلق ما عاد يفهم قدم هكذا ما عاد راض ما يعني أبا وأن يستفيدوا من أي شيء من الحظ. قال فطبيعي على قلوبهم فهم لا يفقهون. حين طبيع على قلوبهم ما عاد يفهموا ولا عبي أيه. يعني ما عبيه تدعو إلى أحد. طبعاً قلنا طبعاً هناك هو مياد. يعني فأنم يعني حين بتعد وتمادى في المعاصي فأنهم قدم أيه. يعني مخلوقين على هذا الشيء ما عدهم يمكن غيره. فأنا مطبخ على قلوبهم. دي طبيعة. فأني شيء مطبوع من يعني من الله يعني مثل حين يقول ماذا خلاص ما عاد يمكن إيش يتغير؟ لا يعني آمنوا بس بكرمنوا بس نسم كذا أظهروا الإيمان بس قال, و... قال وإذا رأيتهم تؤجبك كأجسامهم قال بيذكر بالحين سفاته المنافقين يعني قال كان أنا عمل الله عليهم كانوا من انتباه القوم خصوصاً كيف كان عبد الله بن أبى كان يتوقع أن يكون يعني الكبير في أيه يعني في في فقال قال هؤلاء المنافقين كان ما امنعها قال لك اذا رايتهم تعجبك اجسامهم اجسام كان إيش يعني كان يعني مليئه وكان أجسامهم يعني يعني وفيهم وسامه وفيهم يعني صحه و... يعني يرتاح الانسان لاجسامهم واذا رأيتم تعجبك اجسامهم واي يقولوا وتسمع لك قولهم أنت انت منقدرك في الحديث بحيث انك يعجبك انك تسمع له يعني بيأثروا قلبك يعني بيشتيرنك تسمع لهم إيش من يعني من يعني من قدرتهم على الحديث ومن إيش يعني من يعني إيش لأن عندهم قدرة كبيرة في التكلم حتى أن الإنسان بيرغب يعني في سماع كلامهم يعني إن الله ما يعلم يعني يعلم نعمة في أجسامهن بأن كانت أجسامهم يعني صحيحة أجسامهم سليمة وفيه الوسامة يعني يعني فيها أجسافات الحسن وكذلك في كلامهم كانوا يعني لديهم قدرة كبيرة في التكلم وال حتى إن يعني يرغب الإنسان يلا يسمع لهم هو ذا حتى النبي بكله قال بيسمع لهم يعني يعني من إيش يعني من... يعني مقدرة مع الحديث وانت ماسكون في ال... في الكلام إن مع إيش يعني مع موهبة فالكلام إنه ويرتاح الكلام إنهم يتكلموا وير يرتاح الإنسان قال لكن مع هذه النعمة هذه النعمة نعمة الأجسام والصحة ولا إجامة ومعنعمة القدرة على الكلام ولا باقة في اللسان قال كأنم خشبة مسندة يعني لكن كأنم يعني إيش ك كأنم يعني ما بيستفيدوش شيء ما بيستفيدوا من الحق فارغين قالوا خشوب يعني من الحج هو خشبة كما عند رسول الله كان من الحج هو خش خشبة ما تروحها على جد خشب يعني جم خشبة كانهم خشب مسنده يعني يعني أقشاب مسنده إلى الجدران. كان إلى الجدران مكان مكان بسنده إلى الجدران قالهم مثلهم الأقشاب يعني ما بيدخل في قلوبهم شيء ياهم مثل الأقشاب هذين يقولون الحين مثل الكرتون ما بيفهم ولا بيعجب يعني مع أن الله قد أنعم عليهم بالصحة وبالوسامة وبالقدرة يعني في الحديث إلا أنهم ما شكر الله على هذه النعمة وتمادوا في المعصية فكانوا كل كالدماء او أو كالأخشاب أو كالحجار يعني ما يعني ما بيستفيدوا ما استفادوا من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ولا من القرآن الذي تلا عليهم. كأنهم هذا كأنهم بلا حكم. هذا كأنهم خشيب مسندة. لا هو لا تفهم ولا تقول ولا هو لا لا ما معنى ما فيها بعيدة. الله عن جملة يعني ما بيفهم ولا يقول مثل ما بيسميهم في قال في آية أخرى. يعني ما يفهمه مسندة مسندة عن مدرها على الجد يعني يوم الحنجة لا سهرة ما هي معنومة يسبر يحط واحد على الجدر يعني انه عبا يتعملها لا تبى لا ما يعني ما يستفاد من مسندة يعني كان يعني اذا واحد قبل يستعمل يحطها على الجدر بدل ما يحطها فالقاعد تتاكل لكن <تصفيق> ما لا تجبر الجمال ولا تجبر الكلام ولا تجبر المظهر هم من داخل ما يشين من داخل يعني هم فارغين في يعني ما فيهم لا عقول ولا فيهم يعني فيهم قبول لل ولا فيهم قبول للحق ولا فيهم يعني الأشياء الأش الخير خير ما فيهم شيء قال كأنهم خشبو مسندة يحسبون كل صيحة عليهم قالوا فكيف حتى انهم لما أنهم قاله بعيدين عن اللهش عن الدين وما يعني وما باللهش فجأة يتمظهر بالدين كل ما صاح صاح يعني بيتجدون عليهم يعني كل ما قال النبي صاح مثلا دعاء الجهاد كل ما دع دعاء دع النبي للجهاد ولا نقبل يجي أمر قالوا ها نقبل علىنا يعني حين ما يدعي الناس ليتجمعوا يعني نقبل أم يستوي يخرجوا في غزوة، ولا ير يرك يركضهم لا عمره، ولا يسوي لهم حاجة، ما بالله بيجي معهم، ولا يسوي فعل، وقالوا يحسب من يعني اللي بيقولوا من أساء استوحش يعني يحسوا إنهم بيني ضروا في الإسلام، وإنهم يعني ويخافين إن الله بيج إيش بيفضحهم، فقال يحسبون كل صيحتين على يعني إيش عليهم؟ إن مشتوا منهم مع أن بعض الصيحة مع مرادهم نائيا يعني. بيقول المراد إن الرسول يبدأي يصيح إن الناس يخرجوا قائلوا في كذا، ولا الناس يخرجوا يسبرو كذا، ولا فقال كل ما اسمه أوصاف قالوا هاقدم دوايا جايين علينا. جيش إشترى رسول يهاجمنا. هذا يعني حين أخطأوا خطأ كبير في الدين، فلذا خايفين ويحسبوا كل ما يجيناش إن المراد يعني كل ما يعني اسمه صايح قالوا إنك دوايا جاي عليهم. هذا أحد التفاهات. قال الله هم العدو هذا ولا هؤلاء هم العدو المنافقون هم العدو وذي يعني هم الأكثر يعني عداوة هم الأكثر خطرا هم الأكثر ضرر على الدين هم العدو فاحذرهم انتبه لم أكثر من غيرهم أكثر من اليهود وأكثر من المشركين لأنهم متغلغلين بينكم يعني داخلين في يخربوا في الدين تخريب كبير فقال هم العدو فاحذرهم هذا تفسير ابو فهمي قال يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو وهذا يعني كان الأول يعني كما جاء صيحه يعني باجي العدو جاي لو ما بشي عدو ولا, أي ولا قالوا العدو جاي عليهم. يعني هم من القتال يعني من من القتال لأن ما دين ولا إيمان. ولما المؤمنين لا ما بيجي فقال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. هذا التفسير الثاني لأن أنت التفسير الأول يحسبون كل صحة يعني حتى من النبي فلذا بيبين قال قالهم العدو يعني إيش بيقول يعني يعني لأنهم أعداء لك كل ما فعلت شيء ولا كل ما صاح ولا كل ما حصل شيء شيء قلت إيش يعني يعني بيأتقدون قدوا جاي عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله فلذا قال فاحذرهم سير في باي يقول الله يقول يحسبون كل صحة عليهم هم العدو فاحذرهم كأن حين يقول فاحذرهم يعني انتبه لأنهم في يضررهم ما هو الجن المخايفين كل ما جاء من صيحة يعني بيقدرون كذا العدو جاي لأنه قال قال له فاحذرهم يعني أنه بيبين لنا إذن هم العدو يحذرنا الله منهم هم العداء ما هو أنهم بيحسبوا كل صيحة كذا العدو يعني معنى بعيد فلذا حتى ما ذكره الإمام الهادي إذن يحسبون كل صيحة عليهم أي صيحة بيجي بيجي يقولون المراد منهم يعني أي صيحة من رسول الله أو من المسلمين تحصل فتحصل فتعين عليهم يعني ايه انكشف امرهم قالهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون يعني يقول يعني عليهم لاعنه الله او يعني كيف يعني وابعدوا من, يعني من, من رحمه الله كيف انهم ايش يصرفوا عن معرفه الحق هم بين, بين ايش يدي رسول الله وهم ايش يعني والتنزيل بينزل على رسول الله هم يعني عنده ومع ذلك يصرفوا عن ايش عن الحق وإذا قيل لهم تعالى ويستقبل لكم رسول الله لبُور أوسام ورأيتهم يصدون وهم استكبرون ونرى بحديث حدثت في غزوة, غزوة بني مصطلق بعد ما بعد غزوة بني مصطلق عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله راجع من الغزوة خرج يعني مثل تقول الخدم أو يعني العبيد اللي يسقون الآي لل للماء ليأخذوه ماء من بيت فعند البيت حصل تزاحم كان هناك يعني طبعا الجيش هم من المهاجرين والأنصار حصل تزاحم بين عبد يعني لأحد المهاجرين وعبد إيش لأحد الأنصار وبي كل واحد يشتي يعني إيش يعني, يعني يأخذ الماء ويجيبها الأشيء السيدة فحصل التزاحم على البير فأدى إلى مشكلة يعني إيش تنازع يعني وحدث مشكلة بينهم فبعضهم قال إنه يعني إن حتى بعضهم يقولون رجع يعني, يعني أحدهم هذا ذي تبع الأنصار هو عبد الله بن ابي هذه كان يعني مثل السيد في أهش في المدينة الشيخ الكبير لكن في الواقع هو كبير المنافقين كان يعني يعني العبد حقه رجع بدون ما ورجع قال ما لك قال تنازعناه جاء كذا وجاء مشكله قال آه هل يقول يعني أصبحنا يعني أرى ما أرى يعني يعني إيش لا أرى أنا أنفسنا وهم إلا كمثل إيش كمثل ما قال القائل سم من كلبك يأكلك يعني إحنا أن بهم حين هاجروا إلينا ويعني وإيه في أموالنا وأوينا في بيوتنا وعطيناهم من خيراتنا والجدا الحين هكذا مجاين إيش تأمروا علينا ويمنعونا وقد وقال يشتوشلو عايش يديولو علينا مثلين يقول كذا فقال ما اراه من الله كما قال مثلا سمن كلبك يأكلو فذي قال واحد جاء بيسمن الكلب ينم يربيه وذا ويكبرج ويصيد به لما رجع فيه مرة قال طمر الكلب عليه وكله يعني قال ما بلابنهم فعام وهم برجع يرجعوا علينا فإذا وش الحل؟ الحل ان احنا نمتنع لا عن نساعتهم ولا عن نعطيهم اي شيء اي فلي حتى فلذا قال قال لا أحد ينفق على ذي عند رسول الله لأن المهاجرين يعني هم ذي كانوا ينفقوا رفك قال لا خلف على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتركوا لا ينفقوا عليهم أي خليهم ينفضوا يعني يتشرتع وما يبقى ولا واحد إذن هنا قال ها قال حثرت هذه المشكلة ها الرسول يعني بلغ الرسول يعني هذا هذه الحادثة خصوصا أن يعني أنه جاء حوار بين عبد الله بن أبي وزيد فما زيد بن حارثة يعني ظهر له يعني زيد بن حارثة من هذا أنه نافك يعني ما عد يعني كدو ذا يستنكر على المهاجرين وعلى يعني كلام رسول الله والرسول نفسه ما هو لا قال بعدها قال سمين كلبك لا يأكله إذا أنا عراه له كذا والله لا إن الى إلى المدينة لا يخرجنا الأعز من هذا ما حنرجع خلاص ما احنا نسامح لهم إننا نحن الأعزاء نحن الكبار نحن السادة نحن على البلد ونحنا عزة ونحنا بنتخرج هؤلاء المهاجرين الأذلة حين حينرجع هذا زاد أو يعني نقل الكلام إلى رسول الله الرسول دعاه بعضهم قالوا يقتل ما هذا قدوه قدوه يعني يرده عن الدين يقول كذا يعني إنه خلاص بعيد من رسول الله بعيد من المهاجرين دعاه رسول الله قال قال أنكر كذب قال يعني قال ود يمين إنه ما إيه إنه ما قال هذا الكلام وإنه عندنا رسول وإنه فلح كذا فالله قال ليش يعني, يعني رجع بعدها يعني انكروا تماماً وبيتحلف إيمان إيمان فاجرة بعد ما خرج من عند رسول الله بيقول له يعني بينصحوا المسلمين ورجع رجعي خلي خلي يعني يستغفر لك رسول الله ويتوب وارجعي لا تقول كذا عنك تنكر وبس رجعوا يخلي رسول الله يغفر لك استغفر لك ويطلب المغفرها لك ويصلح خطائك قال وإذا قيل لهم تعالوا ويستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم قال لوا ما تعرف يستهزئ قال ايه قالوا انه قال اول شي قلتون امن بقى امن نابه قلتون ادي ذكاه ادينا ذكاه ماذا الحين مع ابلاد يقولون نحن نسجد لمحمد قال كذا يعني استكبر حين يقولوا يروح يتوب ويستغفر قال فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لواورؤسهم ورأيتم يصدون يعني يعرضون على هذا الأمر وهم مستكبرون تكبر كبير ما يرضى أنه يضرب من النبي أنه يستغفر له يعني لأجل هذا الخطأ ذي وقع فيه. <تصفيق> لا هو الله هو أثر كذا بعضهم كذا ايه؟ بعضهم على اللو بعضهم بيقول يعني بيقول يحرك كثرة. لكن المراد ان هنا الأعراب يعني أعرف عن هذا الأمر قال كذا فذك يعني بيقفي به يعني ما يرضى يسمع قال ورأيهم يصدون وهم مهتم استكبرون يعرضون وهم إيش وفيهم تكبر كبير سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ما هؤلاء ما نافع تستغفر لهم هم بيقولوا لهم المسلمين قالوا تعالوا استغفر لهم رسول الله قال الله الرسول ما هؤلاء سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لانهم يعني خرجوا عن الدين وتمردوا ايش يعني ما بهم ما يعني كانهم ما بقي لهم اي حظ هؤلاء سواء استغفرت لهم ام يعني ما هم متوافقين كان النبي الله عاد هذا يعني ما يمكن يتوافقوا الى ايش لان الحين يستغفر لهم الرسول وعاد هم موجودين ما هو سبب نعملها يعني وش بنحكم يعني وش معنى الاستغفار حين يقول يعني ان الله يعني يطلب من الله الرسول ان يستغفر لهم إذًا ما بقي إلا حين يقول الرسول الله إن الله يغفر لهم يعني إن الله يوفقهم إلى هذا الأمر ويصلحوا يجيلي يغفر لهم ما هو تكبر ما يغفر لهم ومرحصة واضح حتى قلنا لكم الآن حين الدعاء إن الله يغفر لنا ما هو غافر لنا ما هو تكبر كون يا ربنا يغفر لنا ما هو غافر لكم ماذي المعاصي إلا إذا تبدا وتركت والله إذا بأمعصيها ولا إذا والله يعني قد ما يمكن يغفر لك أي معصية إلا بالتوبة منها واي تكثير في واجب الابدعيه قد ايه يعني في اكثر الواجبات فهنا اذا الحين نقول الله ان الله الله إنه يغفر لنا وش المراد المراد ان الله الحين نقول يغفر لنا يعني انه يوفقنا الى ان نسلك طريق الحق حتى يتوب الله علينا ويغفر ذنوبنا ونكون من, من المتقين من هذا معنى المغفره كيف حتى وقت الدعاء واكثر ذا ما معنى يغفر لنا إلا هذا ما يغفر لنا وإحنا بنعصي ما هو ثابت ولا نترك المعافيه ما إذا تركت إنك المعاصي فتبتين باعف لك أما انك تقول يا الله وش عاد فائدة الدعاء اذا ما فائدة الدعاء إذا ما الدعاء فائدة في حين تدعو بالمغفره إلا أنك تطلب من الله أن يوفقك يعني كانك بتقول يا الله اغفر لي يعني وفقني لأن أمتنا عن المعاصي ووفقني اني أمتثل كل الواجبات هذا معنى أن الله يغفر لك من الله يغفر لك ما هو لا الله ما, يغفر. ما ممكن يغفر لأي من كان مستمر على المعصية، ولا يعني والذي لا يتوب عن من المعصية. اذا الرسول قالوا استغفر لهم يعني يطلب من الله يغفر لهم يعني إنهم يتوفقوا إلى معرفة الحق ويرجعوا إلى, إلى الحق وينسألو ما جابه ما جاء به ما جاء بالله قال ما ظل قرص ما عاد نافع فيمشي. اذا سواء عليهم استغفر سلام أم لم تستغفر لهم لأنهم ما عاد عندهم أي كابلية. للحق ما عندهم أي تقبل نهائيا يقولنا قال قلت طبعا الله على قلوبهم يعني خلاص ما عاد ما عاد بشيء تقبل منهم علم الله منهم هكذا. قلنا رحم أخبر الله عن علمه بعدم تقبلهم للحق فقال يعني قلنا ما على قلوبهم يعني ما عاد يمكن. فقاله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم هي سواء ما هو نافع بهم يعني يعني إذا حتى دعوات رسول الله ما كان نافع. إذا الإنسان في الواقع هو لأن الإنسان مكلف والخيار هو له في عمل الخير وعمل الشر قال الله كذا جعل مخير بين طريق الخير ولا طريق الشر ما سابر يعني إنه يجبرك على طريق فاذا انت ايش اذا حتى هؤلاء اختاروا طريق الشر ما انقول الله يدعي له من النبي يدعي له مجبري ولا يدعي له من الناس يلا هم يعني وتمرذوا وزادوا في في ايش في الاستمرار في طريق الشر لان بيصلوا إلى هذا الحاله فقال مثل هؤلاء استغفر سلام املم دا سواء عليه استغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ما المهم ما لا رب يقول لك ما أفضل. لا ما لو رجعوا لا ثاني يعني وش يعني يستغفر لهم رسول الله يعني يدعي لهم انه يتوفقوا يقولنا صح أي. ها هو لما عاد متوفقين لأنهم كذا في قولم وفي نفسياتهم وفي يعني إنهم ما عاد يتكبلوا كذا المباني على هذا الأمر فالله عالم قل فان هذا خلاص ما يمكن تقبلهم ولا ما تقبلهم لأنهم قد هكذا يعني قد وصلوا إلى حالهم ما عاد يمكن قبولهم للحق مثل بعض الناس ما عاد يمكن يتقبل الحق ولا يفهمين مثل الذي كان في المشركين مثلا بعضهم ما يقبل بيروح الحق واضح ذيكالجحدوها واستيكانت أنفسهم ومع ذلك رفضوا فخلاص ما عندهنافع قلنا أثر الدعوة ولا البلاغ من رسول لا ما بلال قليل بين الواحد إذا بين لو عرفوا ما عرضي خلاص ما قال لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هو عنده هذا تفسير اي يقولنا انهم لن يغفر الله لهم ان قال لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ما هم يمكن يهديهم وهم مستمرين على المعصيه ما بلذي يرجع ترى ربي فينا الله يغفر ويهد اذا لكم حتى معنى الاستغفار ان قال لن يغفر الله لهم قال لك بعدها ان الله لا يهدي القوم كانه بيبيين ليش قال الله لن يغفر الله لهم قال ان الله لا يهدي القوم الفاسقين اذا ما كان بي لنا المعنى او بمعنى الاستغفار قال ما يمكن ان الله يوفقهم وهم فاسقين ما تقبلونهايه الله ذي بيوفق ذي ايش ذي يرجع فلاه وذي يحاول ان يصلح نفسه يوفقها الله ايه يعني يسخر له طريق الخير اما ذلك لا ما بينفع فيهم فوجع ابا قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ترجع حاول هم الذين يقولون لا تُنفِقوا على من عند رسول الله يعني يفسر هنا فذَحَنْ إن قال أنكر أنكر إنها قال شيء عند رسول الله وكذب يعني وحلف على ذلك تقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله أمسك بأذن هذا زيد وقال قد قال إيش قد يعني قد وفَتْ أذنَك وصدقها الله في كتابه لأن كان ضعيف زيد هذا ومسكين والناس قاموا مع الشيخ هذا عبد الله بن أبيه قالوا ها ما هو سابر يعني يقولوا تصدق جاهل والله الصغير يعني وشيخنا والكبير ذا فهذا عندك بيقول ما سواجد فجعنا دل الله بهذا قاله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فقال ها صدقك هالأشي الوحي صدق ذاك هذا المسكين هذا الضعيف المغلوب صدقه الله وأظهر وفضح المنافقين قال بيقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله يعني إذا انتم الحين دل قالوا قد خطر علينا ونساعدهم وننفق عليهم يعني أشياء وذلك هناك يشتوهم مننا ما بحل الله نحن نترك الانفاق عليهم ولا عد تنفقوا عليهم يجنهم يذهبوا من عند رسول الله ينفضوا ويتشرتعوا ورجع إيش نسلم أي شغلتهم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قال الله وإله خزائن السماوات والارض يعني ما اذا إذا ما أنفقوا في خلاص الله هو المتحكم في الأشف والأرزاق يعني بها ما هي يعني في حاجتهم يعني هو يعني ما لا يقدرون ب يستطيعوا التعارض ذاكهم بجلسوا عند رسول الله والله بيجي سهل الرذام قال ولكن المنافقين لا يفقهون قال لكن المذار ما بيفهموه خلاص على لقليهم خلاص يقولنا لهم قد تمادوا في الباطل وتمادوا في المعاصي حتى ما بيستطيعوا يعني والله المفروض يعرفوا ان ذي خلق السماوات والأرض وذي يدعي إله النبي قادر على كل شيء وده قادر على الرزق قالهم الايش يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل قالوا ها والله إن احنا حين نرجع المدينة ان العزيز الذي هو قوي وشيء كبير هو برجع يخرج الذليل الذي هو مسكين من شتى من اللاجئ شتى من قال الله يقولون لا المدينة لا الأعز منها الأذل بالعز يعني عبد الله بن أبي وأصحابه وأراده بالأذل محمد والمؤمنين من المهاجرين آه؟ كانوا بني المصطلق عادي مراجعين إلى المدينة مم. قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قالها لا العزة لله القوة لله والقدرة لله ولرسوله وللمؤمنين ما يعني ما هم سوين شي ولا مستطيعين سوين شي. حتى إيش ولكن المنافقين لا يعلمون حين ابتعدوا وغفلوا زياده ما يريد أن يعرفوا أن الله باي باي يسبر غير الأمور وبيسوي كل شيء. حتى قالوا أمر غريب ان عندما أراد أن يرجع وقف له ابنه ابنه اسمه عبد الله قال اسمه حباب عطله ورجع سماه الرسول وقال عبد الله ابن عبد الله بن أبي وقال يعني قال والله ما هو داخل المدينة إلا بعد ما يقول انه هو الذليل من رسول الله والعجل ما خله يدخله وابن هذه طنب له وبعدن قام مسك السيف وقال والله اني يقول إن, الـ إن, الـ ان الرسول محمد هو الاعز وانا الاذل ولا بادر. ورجع قال ما عدره كيف سوف يحتاج يقول اقول انا الذليل ومحمد العزيز بتصير كيف كيف الله حتى على يد ولده يعني دخله مقهور وما رضى ابنه يخلي الا بعد ما يقول انا الذليل ومحمد ايش هو العزيز يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعني يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تهتموا بإيه رواجباتكم فرائضة ذية فرضها الله عليكم وتنتبهوا في التحرق يعني في زيدوا في التحرز عن المعاصي. ولا يأثر عليكم شيء من ضغوط الدنيا قال لا تلهيكم أموالكم أو لا أموالكم لا تأثر عليكم إن به كثير من الناس أمواله تجعله يصيب بتخليه ياسي ما يعني رغبه في المال يحاول ايش ياخذها من غير حله زياده يكون متمكن وعايش يزيد وعايش واخذ مال حرام ولا لا يدفع الزكاه حفظ على المال المال والطمع فانتهى عن عن يعني عن ذكر الله وعن الامتثال اوامر الله ولا ايضا حتى ربما أنه ما عاد يستطيع يعني اجترك الفروض لا يحضر على الصلاوات ولا شيء مشغول فالمال بجمع المال وذا يعني ما عبيه حتى بعضهم قد يتركه فقال لا انتبهوا أموالكم هذه قد تطغى عليكم تخ... تخرب دينكم قال فلا تلهكم أموالكم ولا اولادكم حتى الأولاد قد يطغى الإنسان إذا مع واحد أولاد يعني فيهم شر بعيد عن الله قد يعني ايش جلهوا الإنسان بحيث أن يخربه سير حينهم اجتمعوا مثلاً معه، مع واحد أولاد أوامر الله واجتمعوا يغنوا ويجتير يعني يحتاج يسكت وذاري لهم للأولاده معهم كيف قد قد عن ذكر الله يعني ما عد ربي يجيب ربي قبل كل شيء وينتزاع أوامر الله لأن قلنا عن ذكر الله يعني عن الانتزاع لأوامر الله وترك نواهي هذا ذكر الله يعني إذا كان كذا ذكرت الله بيحصل هذا الشيء قال هلا تلهكم أموالكم ولا إيش أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل هذا ينقات الأولاد خصوصا قال في ذلك مثلا في زمن الرسول الله كان بيجوا أولادهم يعني بعضهم يسلموا أولادهم يسلموا مشركين ويرجع ورجعوا يتسلقوا وزوجة تسلقوا لما بعضهم قد إيش يغرهم وبعضهم قد يتسلق بعض الأشياء اللازمة لجل إيش لأولادهم قال لا تريكم. لكن قلنا الآية في كل وقت في كل شيء الانسان لا يسمع اولاده ولا يترك ما يجيب الله او يفتقد ما حرم الله لاجل اولاده سواء اشرار ولا لهم لا حتى لا لا بعض الناس لا لا لا لا لا لا لا يعني لهم في قلب الإنسان والمال كذلك لها معذف في قلب الإنسان لكن انتبه إنها تجعلك تخليك تنحرف عن طريق الحق انتبه لا تعصي مهما كان انتبه خصوصا من هذين الشيء يعني لأنهم قد يأثيروا على الإنسان تأثير كثير قال لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تليكم عن ذكر الله يعني تشغلكم عنها يعني تتركه خليكم تتركوا الشيء اللي أجل. ومن يفعل ذلك فؤلاكم الخاسرون فاذا بقولك عند ذكر الله عن الشيء اللازم فاذا قال ما يفعل ذلك هذه تلهي اولادك عن ذكر الله فوالخاسر وانفقوا مما رزقناكم ايضا دع الله الى الانفاق يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم هذه هذه المال الذي معكم هو مننا احنا رزقناكم اذا اسمعوا كلامنا وانفقوا منه ذكروا أنه نعمة من الله مننا اذا استمعوا كلامنا وايش وانفقوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني الى إلى قريب قال نفك احسن لك الآن بأن ينفعك النفع كبير إلى أبعد انت أنت برجعت ندم حين يجي وقت وما تنفك يعني على الإنسان نفقات لازمة على مثلا يخرج ذكائه، على ينفك على اسرته عليها أشياء قال خرجها لا تكسر في أي واجب عليك لا تكسر في أي واجب عليك ولو يتعلق بالمال بعض الناس يأتي بزيادة رغبة في المال حتى تطغى عليه ما يستطيعش يعني يقرب المال قال لا خرج من مالك ما بلقى من مالك بلا بلقون على خرج شيء عم تقومون من قال قالوا عم ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فقالوا لا ربي لو لا أخرتني قبل رجعت يجيك الموت ورجعت تحسف وتتندم اشد الندم وتقول ايه لو لا أخرتني تطلب من الله تتمنى أن الله اخرك قليل يعني إنك بنتدي كل ما معك ولا تدي كم استطاع فخلاص لكن ما عدى نافع فلذا قال الله قال قال إلى آخر كلي إلى أجل قريب لا متدي بس أخني يا الله متدي عليه وأنا بسبر كله قال فهيه فأستديك وهم من الصالحين إني آخر إيش أجل قريب قال ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ما خلاص إذا جاء أجل الإنسان ما عاد يمكن يتأخر مهما كان ولا عاد ينفع أيه خلاص انتهى التكليف وانتهى الاختيار والله خبير بما تعملون الله خبير بكل اعمالكم ولا يمكن ايش يخفي يعني يخفى عليه شيء ولا يتنازل ولا يسكت عن شيء ولا يعني كل ما عملته فان تعاقبوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحين سورة العصر